أرأيت الذي يكذب بالدين الذي يكذب بالآخرة يعني يكذب بيوم الدين تقول له مثلا الله تعالى يقول وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا, ألا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ بالوالدين يحسن فيكذب يقول له الإحسن للوالدين غير مهم أنا أهم شيء أستمتع بحياتي ولا أم في مالي على غيري تقول له مثلا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم خذ بصرك لا يجوز أن تطلق بصرك الحرام فيقول لك لا أنا لا, لا أهتم بهذا يكذب بالامور الشرعيه الشرعية بالتخويف من الآخرة تقول له عقوبة شارب الخمر أن يفعل به كذا عقوبة من يقع في الفاحش أن يفعل به كذا عقوبة من يعق والديه عقوبة من يفعل الشرك أيضا لا يجوز أن تفعل ذلك فيكذب بالدين لا يلتفت إلي قال رأيت الذي يكذب بالدين ما صفاته؟ اللي ما يتذكر الآخرة دائما وليس عنده نية صالحة لطلب ما عند الله تعالى في الآخرة ما صفاته؟ فذلك الذي يدعو اليتيم يدع يعني يدفع اليتيم يتعامل مع اليتيم بفضاضه وغلظه وشدة فذلك الذي يدعو اليتيم يتعامل معه بشدة وفضاضة وغلضة ما عنده رحمة ورفق والله تعالى يقول فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الرفق باليتيم هذا من أعظم صفات المؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إذا رأيته بل إنه قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إذا أردت أن يرق قلبك إذا أردت أن يرق قلبك فامسح رأس اليتيم فالإحسان إلى اليتيم والرفق به هذا بلا شك إنه من أعظم القربات فهذا الذي لا يرجو ما عند الله في الآخرة هذا ما يرفق باليتيم فقال الله ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض يعني لا هو يتصدق ولا هو أيضا الذي يحث ويدل الناس على طعام المسكين ثم قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل لمن يسهو عن صلاته فيخرجها عن وقتها أو يجمع الصلاة من غير عذر أو لا يقيمها يعني في في أوقاتها التي أمر الله تعالى بها أو ربما صلى وترك فيصلي صلاة صلاتين في اليوم ويترك صلاة صلاتين يستيقظ متأخرا من نومه ويخرج لعمله عمله أو جامعته دون أن يصلي الفجر يعود مثلا وينام إلى المغرب ثم يقوم يصلي عشاء بس يصلي بعض الصلوات يترك الأخرى فهذا ساهي غافل السهو هو الغفلة وعدم الاهتمام بالشيء قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. لم يقول الذين هم في صلاتهم لأن السه في الصلاة يعني يقع من من قوم كثير إلا أن الإنسان يجاهد نفسه. س الذي يصلي ربما يعني فكر في ولده، فكر في وظيفته، فكر في سيارته، فكر في رزقه، فكر في دكانه، فكر في الجو حار أو برد أو نحو ذلك. فالوعيد ليس على هذا وإن كان هذا ينبغي له أن يخشى. لكن الوعيد أن الذي أعلى الذي هو عن صلاته ساهي الذي كما تقدم إما لا يقيمها في أوقاتها ولا يلتفت إليها قال الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يراءون بأعمالهم يعني أعمالهم ليست خالصة لوجه الله يخرج من المسجد فإذا رأى مثلا بعض الناس حوله أخرج من من جيبه مالا وتصدق به على المسكين الذي عند المسجد مسجد حتى يقول الناس أو ما شاء الله هذا يتصدق أو مثلا أراد أن يعني رأى بعض الناس مثلا دخلوا إلى مكان معين فأكثر من الذكر أو أخرج المصحف وقرأ مثلا أو كان يريد أن يصلي في المسجد ويخرج لكن لما رأى بعض الناس كبر وصلى النافله ليروه ويثنوا عليه ويمدحوه هذه كلها رياء قال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يمنعون الماعون الماعون هو الإناء الذي يعني يطلب بعض الناس من بعض تجد ربما يطرق عليك جارك مثلا البيت ويقول لك ممكن مثلا تسلفوننا مثلا قدر أو صحن أو فناجين أو عندنا زيادة الضيوف ونريد أن نستعملها ونعيدها نعيدها إليك. فلا يجوز أن يمنع الإنسان هذا إذا كان قادرا عليه ويثق أن الطرف الآخر سوف يحافظ عليه ما يجوز أن تمنعه قال لك واحد ممكن القلم أكتب به قليلا لا يجوز أن تمنعه قال لك مثلا هذا شاحن الجوال تعطيني أشحن قليلا به وأعيده إليك وأنت واثق أنه سوف يعيده لا يأخذه هو يعني لا يرجع إليك فالأشياء التي ليس فيها مضره عليك في اعارتها إلى الآخرين ينبغي لك أن تعيرها ولذلك كذم الله تعالى هؤلاء البخرة فقال والذين هم يراؤون ويمنعون المعون يعني الشيء الذي فيه معونة للآخرين يمنعونه أسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته